ذلك ادنا ان لا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحله فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولاتوا ل ف ه ا ء أ م و ا ل ك م ا ل ت ي جعل الله ل ك م قياما و ر ز م ه م د راتب ا ل ه م ق و ل ا معروفا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إ ل ي ه م اموالهم فادفعوا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 من بعد وصيه يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم إ ن لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد و ص ي ة توصون بها أ و دين و إ ن كان رجل يورث كاله ل أ و ا م ر أ ة وله أ خ أ و أ خ ت فلكل واحد منهما السدس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 ومن ََ يعص َِْ الله ورسوله َََُُ ويتعد ََََ حدوده َُُُ يدخله ُُِْ نارا ًَ خالدا ًَِ فيها َِ وله ََُ عذاب ٌََ مهين ٌُِ و َ ا ل َّ ت ِ ي ي َ أ ْ ت ِ ي ن َ الفاحشه َََِْ ة م ِ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 أبجهالة ثم يتوبون من قريب ف أ و ل ئ ك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى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 وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن ف إ ن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم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 ان الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم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 ف إ ذ ا احصن ف إ ن أ ت ي ن ب ف ا ح ش ة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي ا ل ع ن ة منكم و أ ن تصبروا خير لكم والله و ف و ر رحيم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 أ م ولا ا ك بينكم م ب ل ل إلا ب ا ط أن تقتلوا ك منكم و ولا ن عن تجارة تراض ت أ ن ف س ك م إ ن الله كان بكم رحيما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 مما ا ك ت س ب وللنساء ا و نصيب مما ا ك ت س ب و ا و ا س أ ل و ا الله من فضله إ ن الله كان بكل شيء عليما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 إ ن الله لا يظلم مثقال ذره و إ ن تك ح س ن ة يضاعفها ويؤت من لدنه أ ج ر ا عظيما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 الم تر الى الذين أ ُ و ت و ا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا, ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آ م ن و ا سبيلا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 ويريد ق د أمروا أن ك ف و و ا به ر ي الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا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 الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه و آ ت و ا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه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 وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فمالها هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا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 وادوا َُّ لو تكفرون َ كما ََ كفروا فتكونون َََُ سواء ًََ فلا ََ تتخذوا ََِّ منهم ُْْ أ اولياء ََِ حتى ََّ يهاجروا َُُِ في ِ سبيل َِِ الله َِّ ف َ إ ِ ن تولوا َََّْ فخذوهم َُُُْ وقتلوهم َُُُْ حيث َُْ وجدتموهم َُُُْ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 ستجدون آ خ ر ي ن يريدون أ ن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إ ل ى ا ل ف ت ن ة أ ر ك س و ا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا إ ل ي ك م السلم ويكفوا أ ي د ي ه م فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم و أ و ل ئ ك م جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم مِنْ قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان ل ل عليكم ه فتبينوا إ الله كان بما تعملون خبيرا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 وكلاو عدى الله ا ل حسنا وفضل الله ا ل مجاهدين على ا ل ق ا ع د ي ن أ ج ر ى نظيما درجات من هو م ا ف ر ة و ر ح م ة و كان الله غ فور ا رحيم إن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 فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا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 وادى الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 ومن يكسب خ ط ي ئ ة أ و إ ث م ا ثم يرم ي به بريئا فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم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 م د س و ع ه النابلسي ل ل ع ر و ض ا و ل أ ض ل ن ه م و ل أ ي ن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 ا ل ت ي ل ا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان و أ ن تقوموا لليتامى بالقسط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 والصلح خير و أ ح ض ر ت الانفس الشح و إ ن تحسنوا وتتقوا ف إ ن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين م و ح ر س م ف ل ا ت م ي ل ن ا ب ل م ي للعلوم ف الاسلاميه اسماء الله ك ا ن غفورا ر ح ي م ا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 حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا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 ع ف و سوء ا عن فإن ا ل ل ه ك ا ن عفوا ق د ي ر ا إ ب النابلسي ف ر ويريدون ن بالله ورسله و ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا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 و ك ا ن الله غفورا ر ح ي م ا يسألك أهل الله ك ت ت ا ب أن ن ز ع ل ي م ك ت ا ب ا ا من ل س م ا ء فقد س أ ل و و ا م س ى أكبر 「そして私たちはこの世を去ることに夢をかな م たい」 واتينا ا العجل من بعد ما جاءتهم ت وآتينا فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم اقوى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 ا ا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا الذين منه لفي فيه شك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 إ ن امرؤ هلك ليس له ولد وله أ خ ت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ا لم يكن لها ولد ف إ ن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك